ولكن القول الصحيح الراجح في مثل هذه المساله هو تقديم النفس وان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الناهية عن المخلب من الطير والجناد من السباع محموله على التحريم لأن الاصل في النهي أن يحمل على التحريم وقال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى جعل النسخ والبقاء متقابلين فيه عندي نظر لأن النسخ أيضا قبل ثبوته لم يكن مقابلا للبقاء وبعد ثبوته فهو مقدم على البقاء فإذا ثبت النسخ فهو مقدم على البقاء أما إذا لم يثبت فلم يكن مقابلا للبقاء وهذا هو القول الصحيح وعلى ذلك سيقدم النسخ الى سبب صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما يدفعنا وانفعنا لما علمتنا ونزدنا علما الحمد لله على كل حال أعود لهم حاله لنا وصلنا في الدرس الماضي إلى أن الإطلاق يقدم على مقابله الذي هو التقيم فقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك حمله المالكية على اطلاق ولم يطيبوه بالموت على الشرك كما هو يذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى حيث أن العلماء اختلفوا في الردة هل هي مخططة بنفسها للعمل أو لا بد أن يموت على الشرك صاحب الردة حتى يحبط عمله وجماهير العلماء قيدوا هذه الآية المطلقه بقوله تعالى فيمت وهو كافر ولكن المالكيه قالوا إن الإطلاق أولى من التقييد فلم يقيدوا هذه الآية ونفس الكلام الذي قيل في النص يقال في الإطلاق فإن الإطلاق يقدم ما لم يثبت التقييد فإذا ثبت التقييد فالمقدم هو التقييد وأما قبل ثبوت التقييد فلم يكن فلم مقابلا للإطلاق وعلى هذا نستطيع أن نقول إن القول الصحيح بأن التقييد إذا سبب لا بد أن يقيد به المطلق إذا تحققت فيه شروط التقييد كما سيأتي بيانها في محلها إن شاء الله تعالى بعد ذلك قال الترتيب يقدم على مقابله الذي هو التقديم والتأخير فالأصل الترتيب إذا الأفاض إذا وردت ولا يتعو إلى تقدير التقدم أو التأخير إلا بدليل يجب ذلك ومثال ذلك قوله تعالى الذين يظهرون من نسائهم ثم يأذون لما قالوا فتحرير رقابة من قبل أي تمازى ظاهر هذه الآية أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معه. ولا تصارت قبل الظهار والعود معه فإنما تجب بالظهار والعود معه وهذا هو الأصل وبعض العلماء قالوا إن في الآية تقديما وتأخيرا وتقدير هذا التقديم والتأخير والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبا ثم يعودون لما قالوا قبل الظهار سالمين من الإثن بسبب الكفار وعليه فلا يكون العوز شرطا في كفار الظهار وإلا ما يكثر الإنسان قبل ان يعود إلى زوجته وقال في الآية تقديم وتأخير وبإن كان الذين التزموا بظاهر الآية أن يحتجوا على هؤلاء بقولهم الأصل الترتيب ولا يثار إلى التقديم والتاخير إلا بدليل بعد ذلك قال الناظر رحمه الله تعالى وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا اختلاف أو بلا خلاف بمعنى أن محل ترجيح ما سبق من الأمور الثمانية على ما يقابلها من الأمور الثمانية محله حيث لا دليل يرجحه على الاخر فإذا ورد الدليل أو جاء الدليل على تقديمه وجب تقديمه والنظر إليه وهذا هو معنى قوله وإن يجي الدليل للخلاف فقد بمنه بلا اختلاف أي بلا اختلاف ولا بين العلماء بعد ذلك بدأ الناظم يذكر لنا علامه الحقيقه أي كيف نعرف الحقيقه قال وبالتبادل يرى الاصيل ان لم يكن دليل جاء المقصود بالاصيل هنا الحقيقه اي الاصل والمقصود بالدخيل المجال وهي الفرق فنعرف الحقيقة بالتبادل ومعنى التبادل أن يتبادر المعنى الذي تعمل له اللفظ إلى الذهن عند ذكره دون أن يحتاج إلى قرينه تبين المقصود منه فان التبادر إلى الذهن من غير قرينه تعرف به الحقيقة والمجاز يعرف بضد ذلك وهو بعدم التبادر إلى الذهن إلا بقرينه إلا بقرينة فدون القرينه لا يمكن أن يتبادر معنى المجاز إلى الذهن وهذا هو الذي أشار إليه الناظم وخلاصة الكلام إذن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ عند عدم الحقيقة هو المعنى الحقيقي وما لا يتبادر إليه إلا بالقرينة هو المجازي بعد ذلك قال الله رحمه الله تعالى وعدم النفي والاضطراب ان وسما نفوذ الانفراد اي كذلك يعرف او يعرف الحقيقه وتعرف الحقيقه بعدم النفي فالحقيقه معروفه بانها لا تنفى فلا يمكن نفيها فحيثما امكن نفيها لم تصر حقيقة وإنما صارت مجازا فإذا قلت مثلا رأيت حمارا رأيت حمارا يكتب فبإمكان السامع أن ينفي هذا الكلام ويقول ليس لحمار لأن هذا التعبير تعبير المجاد أما إذا لم يكن في القدرة نفي هذا الكلام معنى أن هذا الكلام حقيقة فالمراد بن قول الماضي رحمه الله تعالى أن اللفظ يعرف بعدم صحة نفسه بعدم صحة نفسه في نفس الأمر لا لفظا ولا لغة أي يعرف بعدم إن كان نفيه متى في نفس الأمر أي في الواقع لا لفظا لا من حيث ولا من حيث اللغة بعد ذلك يقول والاضطرابي وكذلك تعرف الحقيقة بالاضطراب ومعنى الاضطراب معنى الاضطراب أن يدل الاسم وأن يطارد الاسم في جميع أفراده أن يطارد الاسم في جميع أفراده ولذلك قال هنا وكذلك يعرف المعنى الحقيقي بوجود الاضطراب فيما يدل عليه ان وسم اللفظ بالانفراد اي متى اذا كان اللفظ منفردا اما إذا كان اللفظ مترادفا فلا يجب فيه الاضطراب وانما يكون ذلك حيث الانفراد مفهوم يا شباب فلا يجب الاضطراب حينئذ لجواز التعبير بكل من المترابسين مكان الآخر فما لا يطرد اصلا مجاز قال المحلي كما في واسال القريه أي أهلها ولا يقال وسأل البصار أي صاحبة فالمجاز لا يطير فقولك واسال القريه واسال العير التي كنا فيها لا يمكن أن يقال أن يقاس عليه واسأل البصار ولا وسأل الدار فإن هذا التعبير لا يطارد فما لا يطارد مجاز وما يطارد حقيقة وهذا هو معنى قول الناظم عاد من نفي والاضطراض إن وثم اللفظ بالانفراد بعد ذلك يقول وواجد القيد وما قد جمعا و الضد بالوقت في استعماله والضد بالوقت في استعماله وكونه على المحال هنا المقصود بالضد المجاز اي يعرف الضد اي المعنى المجازي بتوقف اللفظ في اطلاقه عليه على المسمى الاخر الحقيقي فاذا كان المعنى يتوقف فهمه على معنى آخر حقيقي فهو مجازي وهذا الذي يسميه اهل البيان بالمشاكلة مثل قوله تعالى ومكروا ومكر الله فهذا الاطلاق اطلاق يقولون مجازي وما معنى مجازي اي يتوقف فهمه على المعنى الحقيقي الذي سبق وما كاروه وما الله وهو الذي يسمونه بالمشاكلة يخادعون الله وهو خادعهم وإطلاق اللفظ على معناه الحقيقي لا يتوقف على غيره إطلاق اللفظ في المعنى أو استعماله في المعنى الحقيقي لا يتوقف على غيره وخلاطة الكلام أنك إذا وجدت معنيين للفظة إطلاقها على أحدهما يتوقف على مسمى آخر وعلى أحدهما يتوقف لا يتوقف فاحكم على غير المتوقف بأنه حقيقة وعلى الآخر بأنه مجاز بعد ذلك يقول وواجد القيد وما قد جمع أو القيد وما قد مخالف الأصل مجازا ثمع أي كذلك من علامات المجاز أن لا يطلق اللفظ إلا مقيدا كقولك جناح الظل ونار الحرب وجناح الرحمة إلى اخره من الألفاظ التي لا تطلق إلا مقيدا فجناح الظل تعبير المجازي ونار الحرب تعبير المجازي وقف على ذلك ولا ان أن يقال جناح فقط أو نار فقط لا يذهب منها المعنى ولا يتصور. وهذا هو معنى قوله وواجب القيد أي واجب القيد مجاز ومن علامات المجاز وجوب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجاز سنع أي أيضا قد تكون من علامات المجاز الجمع على خلاف القياس على خلاف الأصل ومثال ذلك كما يمثلون له غالبا في ختبهم كلمة أمر فالأصل في جمع أمر أوامر فيكون حقيقة أمر وأوامر لفظ الحقيقي أما إذا قلت أمر على تجمعه على أمور فإذا هو يسير تعبيرا مجازيا ويقفت بالأمور هنا الشؤون قال بعد ذلك المعرض والمعرض بفتح الراء وتشديدها الذي ادخل في كلام العرب مما ليس من كلامه، وصار مستعملا وجاريا على ألسنته ولماذا جاء به بعد المجاز جاء به بعد المجاز لشبهه به، لوجود شبه بينهما حيث ان اللفظ النجازي استعمل في غيره ما ووبع له والنفظ أيضا استعمل او استعملته العرب فيما لم يضعوه له فيكون كلا الاستعمالين بينهما تشابه قال في تعريفه ما استعملت فيما لهج العرب في غير ما لغتهم معرب أي الذي استعملته العرب في غير لغتهم فيما جاء له اي فيما وضع له اللفظ هو المعرض فالمعرض لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم فخرج بذلك الحقيقه والمجاز العربيان إذ كل منهما استعمل فيه اللفظ فيما وضع له في لغتهم ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه العلماء رحمه الله تعالى متفقون على أن اسماء الاعلام على القول بأنها من المعارض فهي موجودة في القرآن ولهذا قال إن كان منه فاسماعيل ويوسف وإضحاء وهارون إلى غير ذلك من اسماء الاعلام فهي قد وردت في القرآن وجاءت القرآن ولا خلاف بين العلماء في ورودها وفي كون هذه الأسماء معربه هذا على القول أنها معربه إن كان منه، وأما على القول أنها ليست منه، ليست من المعرب ولا تدخل في هذا الباب فنستطيع أن نقول أن العلماء قد اختلفوا في غير ذلك من أسماء الآلهة. هل ورد في القرآن أم لم يرد؟ طيب الذين قالوا ما ورد في القرآن اسم المعرب ولو كانت معلم قالوا إن أسماء الأعلام مما تواردت فيه اللغات اتفقت فيه اللغات فلا ينسب إلى لغة بعينها وإنما هو قد تواردت عليه جميع اللغات فلا يقال عنه معرب ولا غير معرب وغير هذا استلف فيه والقول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء هو وقوع هو وقوع بعض الالفاظ في القرآن الكريم مما ليس بعربي في الاصل وكون بعض الالفاظ غير العربية تقع في القرآن لا ينفي كونه لسان عربي مبينا فإن بعض الالفاظ لا تخرجه عن كونه لسان عربيا مبينا، فهذه الكلمات التي قيل فيها إنها معربة وهي على كل حال قليلة جدا بالنسبة لغيرها لا تؤثر في تعريب القرآن واعتقاد الأكتري والشافعي النفي للمنكري أي اعتقاد كثير من العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هو نفي وقوع المعرب المنكر غير الأعلام في القرآن الكريم حجته في ذلك أنه لو كان فيه معرب لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا وقد قال تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا فلما اعترض على هؤلاء بأنه قد وردت في القرآن الكريم كلمات كثيرة ليست بعربية مثل استبرق والذيبات وقصطاف ومشكاه إلى غير ذلك قالوا هذه الألفاظ مما اتفقت فيه اللغات ولكن الآخرين الذين يرون بأن هذه الألفاظ وما شابهها معرب يقولون دخول مثلها في القرآن لا يخرجه عن عروبيته. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا لك أن هذه المسألة لا ينبني عليها فرع فقهي وذاك لا يبنى عليه فرع متى أبا رجوع در درع أي لا ينبني على هذا الخلاف فرع فقهي ولا يستعان به في علم الاصول حتى يعود الدر أي اللبن في ضرعه فإذا عاد اللبن في ضرعه أمكن الاستفادة من هذه المسألة في أصول الفقه وفي فروع الفقه بسم الله الرحمن الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي. اللهم لا علم لنا إلا ما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار قال الناظر رحمه الله تعالى الكناية والتعريض بد أن نعرف أولا أن أهل اللغة وأهل البيان قد قسموا الكلام إلى ثلاثة أقسام إلى صريح وكناية وتعريض وبدأ الناظم رحمه الله تعالى بتعريف الكناية أولا والصريح هو الذي سبق ذكره في باب المنطوق والمفهوم والمجاز من أقسام الصريح أما الكناية فهي التي عرفها الناظم بقوله مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع فالكناية إذن هي اللفظ المستعمل لازم معناه الموضوع له مع جواز قصد ذلك المعنى وإرادته فاللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له يراد به لازم المعنى يراد به لازم المعنى الذي وضع له ويجوز أن يقصد مع ذلك اللازم المعنى الأصلي فقولك مثلا رجل كثير الرماد، وانت تقصد بأن هذا الرجل كثير الكرم واسع الكرم يأتيه ضيوف كثير فكثرة الرماد كناية عن كونه كثير الطبخ لضيوفه وكثير الإكرام لضيوفه ولمن يرد عليه وقولك مثلا رجل طويل النجاد أو طويل محمل السيف تقصد أنه رجل طويل فطول محمل سيفه يدل على طوله أو يلزم منه أنه طويل ولا مانع أن تقصد مع ذلك المعنى الأصلي وهو أن هذا الرجل له رماد كثير أو في بيته رماد كثير أو أن هذا الرجل محمل سيفه طويل فهذه هي الكناية وهل الكناية حقيقة أو مجاز؟ اختلف العلماء في ذلك قال بعض العلماء يقولون إن الكناية ليست حقيقة وليست مجازة وهذا معنى قوله فاسم الحقيقة وضد ينسلب أي اسم الحقيقة واسم المجاز ينسلب ويمتنع إطلاقه على الكناية لماذا لأن هذا اللفظ لم يستعمل للمعنى الذي أوضع له وإنما استعمل في لازم ما أوضع له فهو ليس حقيقة من هذا القبيل وهو أيضا ليس مجازا لأنه يجوز أن يقصد به المعنى الأصلي وفي المجاز لا يقصد أو لا يجوز أن يقصد المعنى الأصلي معه وبعض العلماء يقولون إن الكناية حقيقة وهذا معنى قوله وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه في ماله مستعملة أي بعض العلماء قالوا إن الكناية حقيقة لأن هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له وهذا هو حد الحقيقة لفظ مستعمل فيما له وضع ولكن يزاد على ذلك شيء آخر وهو أن يراد به لازم معناه أي مرادا به الدلالة على لازمه وبعض العلماء قال إن الكناية مجاز وهذا معنى قوله والقول بالمجاز فيه تقال لأجل استعمال في كليهما أي بعض العلماء قال إن الكناية مجاز لأنه لفظ مستعمل في كلا المعنيين الحقيقي ولازمي لفظ هذا اللفظ مستعمل في كلا المعنيين المعنى الحقيقي ولازم المعنى الحقيقي وعلى هذا تكون الكناية عنده مجازا والإمام تاج الدين ابن السبكي ووالده اختار كون الحاكينات تنقسم الى قسمين منها ما يكون حقيقه ومنها ما يكون مجازا فمثلا قولك زيد كثير الرمات إذا أردت معناه إذا أردت به وقصدت به المعنى الأصلي ومنه يستفاد المعنى اللازم وهو كونه كريما فيكون حقيقة وإذا ما أردت المعنى الأصلي وإنما عبرت بالملزوم الذي هو كثرة الرماد عن اللازم الذي هو الكرم كان مجازا لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له وهذا هو معنى قول الناظم والتاج للفرع أي المجاز والاصل قسم أي قسم الكناية إلى مجازية وحقيقية مستعمل في, لازم مستعمل في أصله يراد لازمه منه ويستفاد حقيقة وحيث الأصل ما قصد أو الأصل حيث ما قصد على حسب المساق بل لازم أي قصد اللازم فذاك أولا أي الفرع ذكر أولا وجد مفهوم هذا الكلام؟ قال بعد ذلك وسمي بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلوي في للغير من معونة السياق وهو مركب لدى السباق هنا الناظم رحمه الله تعالى يعرف التعريض والتعريض معناه أن تذكر كلاما مركبا وأنت تقصد به المعنى الأصلية لكن تلوح به إلى شيء آخر يفهم لا من نفس اللفظ وإنما يفهم من قرائن الأحوال ويفهم من الواقع الذي يقال فيه ذلك الكلام فإذا كنت تخاصم شخصا ما واشتد بك الخصام إلى درجة ما فقلت عند ذلك انا لست ابن زنا فانت تقصد المعنى الاصلي لكن كونك مخاصما وكونك تقول هذا الكلام في هذا الوضع يدلك على انك تعرض بمخاصمك على انه ابن زنا فهمت فهذا هو التعريب مع انك قد قصدت المعنى الاصلي والتعريض لا يكون إلا مركبا ولذلك قال وهو مركب لدى السباقي قوله ما استعمل في أصدن أو الفرع أي سواء كان هذا المركب تركيبا حقيقيا أو مجازيا لا فر لتلويح اي للإشارة بإشارة يفي أي يفي بالمقصود ويوفي بالمطلوب لكن هذا الوفاء الذي يفي به السياق أو الاستعمال لا يكون من نفس اللفظ وإنما للغير من معونة السياق أي بمعونة الألفاظ والسياق وبمعونة أيضا قرائم الأحوال والواقع الذي يقال فيه ذلك الكلام فقول من يتوقع صلة والله إني لمحتاج واحد في جمع من الناس يتوقع أن يتصدق عليه بشيء فيقصد يقول والله إني لمحتاج هو هذا اللفظ يقصد به أو يلوح به إلى شيء آخر وهو أنه يريد شيئا أو يطلب شيئا من الحاضرين فهو يعرض بالطلب مفهوم يا شباب قال بعد ذلك الأمر الأمر عرف النظم رحمه الله تعالى الأمر بقوله هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف اقتضاء أي طلب معنى هذا الكلام أن الأمر هو طلب فعل غير فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف وذر ودع وعليه فيكون الطلب أو يكون الطلب يكون المقصود أو الطلب يتناول ما ليس بكف كقولك خذ وكل وقم ونحو ذلك وأيضا يتناول ما هو كف لكن مدلول عليه لا نحو مدلول عليه بكف ما هو كف مدلول عليه بكف وذر ودع فهذه ونحوها كلها أوامر فهذه ونحوها كلها أوامر أما المدلول عليه بنحو لا تفعل اي مدلول عليه بغير لا بنحو كفي وانما مدلول عليه بلا تفعل فليس بامر بل هو نهي كما سياتي ذكره ان شاء الله تعالى في باب النهي ولا فرق في الطلب بين الجازم وغير الجازم وان كان الامر حقيقه في الجازم فقط على الصحيح قوله بعد ذلك هذا الذي حد به النفسي أي هذا الذي عرف به الأمر النفسي وما عليه دل قل لفظي وهم يتحاشون القول بأن كلام الله لفظ ومسموع وبحرف وصوت يقولون لأن ذلك يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا كلام في الحقيقة كلام باطل وليس بصحيح لأنه لو كان كل شيء يتصف به المخلوق لا يوصف به الخالق لادى ذلك إلى أن نعبد عدما وإلا فان المخلوق له ذات والخالق له ذات والمخلوق له علم والخالق له علم ومع ذلك ما قلنا بأن ذلك يقتضي تشبيها ولا مماثلة والأليق أن نقول بأن الله عز وجل له كلام وأن الله يتكلم بلفظ وبصوت وحرف وبكلام مسموع يسمعه خلقه لكن هذا كله لا يشابه كلام المخلوق في شيء من الأشياء وهكذا نسلم لنصوص ربنا وأحاديث نبينا ولا نقع في فلسفات ولا لخبطات ولا تأويلات لا يدل عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل صحيح سليم يا أما هؤلاء المتكلمون فقالوا الأمر هو طلب فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف وذر اما الامر اللفظي فهو اللفظ اللفظ الذي او الدال على ذلك الامر النفسي وعلى ذلك يكون الامر بهذا الاسلوب هو لفظ دال على اقتضاء فعل يكون لفظا دالا على اقتضاء فعلى، وهذا هو معنى قوله هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل كل لفظي أي هذا الأمر النفسي والأمر اللفظي هو الذي يدل على الأمر النفسي، فهمنا يا شباب؟ وبعد ذلك يقول وليس عند جل لذكياء شرط علو فيه واستعلاء، العلو صفة في الأمر. والاستعلاء هو شيء معناه الغلظة والقهر وهو شيء يحاول الامر أن يتصف به وإن لم يكن صفة فيه فأكثر الأزهياء والعلماء لا يشترطون في كون الأمر أمرا أن يكون الامر صاحب علو ولا استعلاء بل يجوز أن يكون الأمر ممن ليس بعالم وممن ليس بصاحب استعلاء ويستدلون على ذلك بقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية أمرتك امرا جازما فعصيتني وكان من الحكمة أو من الرشد قتل ابن هاشم أو كان من التوفيق قتل ابن هاشم لأن عمرو بن العاص اقترح وأشار على معاوية أن يقتل ابن هاشم وهو رجل من بن هاشم خرج على معاوية فعفى عنه معاوية وقد أشار عليه عمر بن العاص أن يقتله بعد ذلك خرج مرة ثانية هذا رجل على معاوية فقال له عمر بن العاص قوله الثامن وبعض العلماء يقولون لا بد في الامر أن يكون صاحب علوم بعضهم قال لابد أن يكون صاحب استعلاء وبعضهم قال لابد أن يكون صاحب علو واستعلاء وهذا هو معنى قول الناظم وخالف البادي بشرط التالي أي شرط الاستعلاء وشرط ذاك أي شرط العلو رأي الاعتزال أي المعتزلة اشترطوا في كون الأمر أمرا أن يكون الامر صاحب علو واعتبر معا أي اشترطهما معا على توهين على قول ضعيف بعض العلماء منهم الإمام القشيري والإمام ايضا القاضي عبد الوهاب صاحب التلقين أي ذو التلقين أي صاحب التلقين إما كتاب له وإما كونه يلقن فروع مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فالمعتزلة خالف الجمهور أيضا واشترطوا في الأمر العلو وذلك هو مراد الناظم بقوله وشرطوا ذلك رأي باعتزال والقول الأول هو القول الصواب والقول الصحيح الذي تدل عليه اللغه, اللغة العربية بعد ذلك قال والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء بعض العلماء قال إن الأمر إذا قصد به الفعل كان مجازا لأن الأمر إذا أطلق تبادر إلى الذهن منه القول افعل ادخل اخرج أما كونك تستخدم لفظ الأمر وتقصد به الفعل فإن ذلك مجاز مفهوم وهذا هو معنى قوله والأمر في الفعل مجاز وبعض العلماء يقول بأن الأمر مشترك بين القول والفعل فيكون للقدر المشترك بين القول والفعل والقول الأول هو القول الأصور القول الأصور ومن ذلك قوله تعالى وشاورهم في الأمر أي شاورهم في الفعل الذي تعزم عليه وقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث قال بعد ذلك وافعل لدى الأكثر للوجود وقيل للنذب أو المطلوب وقيل للوجود أمر الرب الرب وأمر من ارسله للنبي لابد ان نعرف اولا ان لفظ امار هو حقيقه في الطلب لفظ امار حقيقه في الطلب سواء كان هذا الطلب طلبا جازما او غير جازم واما صيغه فعل الامر افعل وما يلحق بها مما سياتي ذكره فهي على قول أكثر العلماء هي حقيقة في الوجوب فالأصل في إفعل إذا ورد أن يحمل على الوجوب وهذا هو مذهب أكثر العلماء والذي تدل عليه الأدلة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وبعض العلماء قال إن الأمر إن صيغة إفعل للند قال لأن الند هو القدر وكونه للوجوب أم قدر زائد يحتاج إلى دليل وبعض العلماء قال إن صيغة إفعل لمطلق الطلب وكونها وجوبا للوجوب أو للند شيء يحتاج. إلى دليل آخر وبعض العلماء صر وقيل للوجوب أمر الرب بعض العلماء قال إن أمر الرب سبحانه وتعالى في الكتاب للوجوب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم للنبى والقول الصحيح القوي أن الأمر نصيغة افعل للوجوب دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع واللغة والعقل <تصفيق> و. اما من الكتاب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب اليم فلو لم يكن الأمر للوجوب لما كان في مخالفته فتنه ولما كان في مخالفته معصيه ولما استقام أن يحذر الله عز وجل المخالفين من العقوبة المترتبة على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله تعالى قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لإبليس عليه لعنة الله فلو لم يكن الأمر للوجوب لقال إبليس ولكان من المتفلسفين كما يتفلسف كثير من أهل هذا الزمان وقال له إن الأمر ليس للوجوب لقال إبليس أن الأمر للنب وأنا ما ارتكبت مخالفه وكذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاه فدل ذلك على أن الأمر للوجوب وانتفاء الأمر لوجود المشقة المترتبه على الشراط أو على إيجاب السواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، وأما الندب في السواك فهو ثابت وأن السواك مندوب عند كل صلاة وعند كل وضوء، فهذا يدل على أن الأمر لا يصدق على الندب وإنما يصدق على ما فيه مشقة وهو الوجوب، وأيضا نستدل على ذلك بالإجماع، فإن السلف رضي الله عنهم كانوا يستدلون على وجوب الأحكام الشرعية بصيغة إفعل وبالأوامر الشرعية وما عرف منهم نكير ولن يعرف أن واحدا منهم كان يقول لغيره إن هذا, إن هذا ليس للوجوب وإنما هو للنب وأن صيغة إفعل هي للنب وليست للوجوب فإن يا شباب وهو وهو مفيد للوجود شرعا على الذي نختاره هو وضعا فالعقلا تذم من لم يمتثل امرا لمولى هو ايضا نستدل لانه ما زال هذا في السلف فكان اجماعا تلقاه الخلاف كما قال السمعاني في منظومته فالسلف رضي الله عنهم كان مشهورا بينهم أن صيغه افعل الوجود ولم يعرف على ذلك منكر فدل على أن ذلك للوجوب وأيضا العقل يدل على أن افعل للوجوب فلو أن سيدا أمر عبده وقال له اسقني ماء فما سقاه ماء, فما سقاه ماء لكان مستحقا لللوم والعقاب ولو عاقبه سيده لما عاتبه أحد فهمنا يا شباب ولابد أن نعرف أيها الإخوة بأن صيغة الأمر الصريحة على أربع مراتب المرتبة الأولى فعل الأمر قوله تعالى أقن الصلاة لدلوك الشمس والصيغة الثامية الفعل المضارع المجزوم بلا من الأمر كقوله تعالى ثم ليقضوا سفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وصيغة الثالثة اسم فعل الأمر محو قوله تعالى عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم والصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعله فقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي فضربوا رقابهم فضرب الرقاب فالمصدر هنا ناب عن فعله قال بعد ذلك ومفهم الوجود يدرى الشرع او الحجاه او المفيد